أغفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع وعتنقى حسن يا رب لنا الخلقى طهره فلا يحوي نزقى قد فيت على الحسن العبقى فالورد تضوع وعتنقى حسن يا رب خلقى. طهره فلا يحوي نزقا وجعله يقلد في صبر للهادي في حسن خلقا حسن يا رب لنا الخلق فالعبد بأخلاق سبقا تعال الحسن الباقا فلو يرد تضوا وعتنق بس يا رب لنا الخلقا ظهروا فلام يحوينا زق مقعده في قربك أحمد ملتحقا من كان له خلق حسن سيكون الأقرب في الرفقا اطفيت على الحسن العبقا فالورد تضوى وعتنقا لَن نَخْنُقَ ظَهْرُهُ فَلَمْ يَحْوِيَنَ زَقُ كَم أَثْنَى اللهُ عَلَى قَوْلٍ فِي أَحْمَدَ أَصْدَقَ تا ل الحسن البقاء فالورد تضوا وكنتنا تنقى سنيا بولنا الخلقا ظهروا فلا يحوينا زق ورحمه امته يا ابدا وسراط نور قد دلقا قُلْ الْقُرْآنِ شَمِيلَتُهُ فَضْلُ الرَّحْمَنِ بِرِزْقِهِ لَيْتَ لِلْحُسْنِ لَبَقًا فَالْوَرْدُ تَضَوَّاءَ وَالنَّقَاءُ سَيَأْبُ لَنَا الْخُلُقَا طَهِّرْهُ in as a support.